الان انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين ربع عالمي تبعن برس الله عليه وسلم يا محمد بيجه مشركه بيجه كافره بيجه مشتوا في كفرينيه بيخدايكن يعني اويت كانوا عندك الشوريت ربع عالمي اللي وعندك صفات ربع عالمي اللي بيجي مشتوا في كفرينيه بني ابي ربي هيك تنفي خدائكرا ياهي أبنو كده كشلة رب العالمين أو رب العالمين كده نوافع تدا بيجي. ما دام هم جوا باريبه يا نا بدهم يشبكان. أما كعب وكاسد يشكنش رب العالمين ده بل هندي رب العالمين قل إنكم لا تكفرونا. يعني بيجي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كيف تكفرونا؟ يعني استوفن كراب كفرني يا رب العالمين ك. بالذي خلق الأرضي. بالذي خلق الأرض. يعني استوفن كفرني يا بيوخدي ك. وو ربكا. قابل عرض شيكلي في يوميني. الدرو جدا. طبعا رب العالمين الشيء عرضي بأخفناك وونيها بس بشتكل دو عرض شيبي. اما رب العالمين حكمتك بهاي. وقت عرض شيكلي جندي ونيا الدرو جدا. في عرضا ونياهم مو رب العالمين شيكلي الدرو جدا ونياها بها نيشانك السر موزنة يا رب العالميني. و ربع علمی پیش هبیش دنیا بسکو بکنی ارضان، گوته به به عرض دو بیته. همه آریفکی هاتی، هندک علما گوته، گوته حکمت که اینک الحکمت ببیندیا، عرض درج داشته کردیا، وقعا ولحظه که داشت نکردیم که همت لحظه که چنکرد، چون کی دنیا ربع علمی حس کرنش you take a look and brauch and take a look fluffy God much, one hour or whatever A loved one day, if somebody can't just bring the light of 1 hand God acceptable, today we asked them, before we ordered 2 woods or 2 woods when we order to get 2 routes when here we order 6.0% of our homes. 7.0% of our homes theninda every other time. So we get to confiance and wisdom. Now really get کجکی آو نیا حکاکاله کو نیا خانی کی آو بی دونیا دبیش نه نیا مساحتی و نیا آو جسات دلچیکن بلاسی صد متر بید. اما کسای نیا خانی کو چهکر بی دونیا بروجکه نیا سه صد متر آش نیا خانی کب دی دلخویی را کو بی کامل کر بید نیه نیا مرور نشید نیا مدت صد متر و نیا خانی کی چگه؟ جرابلام نیا فعده وی معاون الدرجة هذا الشيكري يعني كالكالب مازين رب العالمين وتجعلون له أندادا ونكراد بأن هندك كتنا برنبري رب العالميني أندادا الندو يعني المثل والنظير يعني إيكي وإيكي هندك مروفا و هندك دارا و برا و قبرا تنا رزاك تنا رزا رب العالميني حاشا جونك أو عبادته بخدته تكرنهم بوادكا دعاء عبادته الداخز الرب العالمين تذكرهم دجن المرؤواي كانوا دارك وقبرئ كان أبدينا رزقك تينا رزاز رب العالمين تينا رب رب, رب, بات. بات. بات. وقف وقف وقف رب العالمين كفت بارتان خبز رب العالمين باد أبدش هوارا خبوم رؤواي باد وقبرئ باد ودارك باد أفع قبراء واف مرؤواي واف دارا واف برمبئنا برمباني رب العالمين له اقامه اكليه كرتي دائما بين كرشلي كربلاء الميني دائما يخدمنا رب العالمين ويمازون كت ربنا يجاوبنا بسرعه بارديا ورغبه بارديا وارد العالمين. نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن عالم الانسان عالم الجنه عالم الجباله عالم البحاره عالم الاشجاره ابهمو شنو هم عالم الحشراتة, عالم الحشرات عالم الاسماك واوهمو عالم كيوا واوهمو شي كرينو ربد بعد هم رب العالمين عالم النجوم ذلك رب العالمين هفا يا ربا رهمو عالم او بس مستحقك بس هو مستحق عبادته ومشي كاش ايمانها بو كان رب العالمين وان همار بعد يا خدا در بیشتر مدام ایمان و باوری های بنا بر این بو وقت عبادت کن بویپتن آتا مدام این باوری های رباعمین واشلون حماد کاتنی وی عرض کردی چون کرباع وقت بسیاره مشرقا کردو ولی انسال دو خلق السماوات و لا يقولون خلقهمن العزيز والعلم تبسیار واکردو کی عد وعصمان شی جنات بچه رباعمین یه شی کردی وی خدا عزت و همگا وی سرکفته و علم زانین هم چندی هی و اف باوری واد کرد إجتماع دم جوف باوريهايا جوف شولا هموي دس رب العالمين دو أوى واشنطن همارة فتبر شتوفهم دراب مشتني كي كانش ربان أي كذي كنا واسطة أي كذي كنا شريك رب العالمين وجعل فيها رواصية رب العالمين بحثها بحسيت شكرنا عديد كت بجت بشتى رب العالمين عاد شاكري مدي دور وجدا رب العالمين شيا دون الناف عديدة رواصية يعني بحسيت جبال بحسيت شيا رواسي جمعه مفادوي راس يعني رواسي بجنبا و بيچ ديوه دنيا جي اكيدا او جي بيتيتا پيد كرن او بي پيد بي روامي افتي دنيا ني سر عديدا بود در چلبيت هيد بي بي بود همو گونل لولويد کو خالق ني شي سبج و همو گو وزير زالو انيا و جيونت مازن على عادينبن چونكي عاد انيا روا العالمين وختام عوضی شکری عاد شده تا لف لفی و نیاودار لف لفی. نیو خالق نشی و سرچی. این ربعمین شدنا نتسر عادی و نیا چی آدانا؟ بدانا نیش ما بداتیش ربعمین و نیا که همونش تاکب چیه؟ به سببه. ما ربعمین چیا چیا ب؟ چیاش عادی شده گفت. راضیه. نیا کج جا نلف لفی؟ جا حرکت بینه کبی؟ همه ربعمین حس چیا دانه‌نات عرضی داره عرض پی پی ها تا پیدا کردن، بودند در این شماجت همه چتک بچیا همه چتک به سبباتی که ما رو به سرمان چبیدیم همه گفتن سبب بود گرید بشه این تبکلایی سراب العالمی فيها رواصی من فوقها، همین سراب العالمین، بیش مبنو چیا دانه‌نات سر عادی، سر عادی یعنی هم بینن، پس چه ونگو؟ نه هرچندش چیا یل کیرشایی، یل اما نه جله کلیه و و نیا یه دیار ویا شکرالکیره هم کسک می‌ری ربع ما افجیای دنیا تی دو و ما عرض پید کریم چه واقعیایا و نیو اف افجیایت کرینه سبب کو عرض به به تپید کردم من فوقه یعنی کامویت بینم و بارک فيها اشتیج ربع عالمی نی برکت و خیر و باشیش کریانافی عرضیدا و بارک فيها یعنی ربع عالمی بركاته خير وباشي باشي و نحن موالك في عديده. هل يجد أنه يخلق و مروف و نحن دي دين خوده و رب العالمين بكتو و إيمان بخوده بتنبي نتو زيد الگناح و هل يقولون بركتك جلدت؟ زور تربية ما قالوا؟ غنح و خرابيات نكرن؟ بركت جلدت؟ كم بي بركت كم بي رب العالمين و نحن بركت اخصيات عديده. کنی ما خدعت شکری خیر روباشی اخسته داد آوا دانه داد زراعت دانه داد گله خیر روباشی نوی عرضید دو مدانه پشت هنجش بس اف برکتش لاته زیاد و کم بی و لو آن اهل القرا آمن و تقو لفتح ن عليهم برکاتی من السمائ و الآضی طبعا میشه که اهل باجر و اهل گندو و اهل جیار هک ایمان بینن بخودبتان و تقو طبعا میشه عمدتا درکت برکت بو العثماني ونيا العالدية هم مو بركة تدبو إني نافاره، هما أشياء فمروي ونيا دس جناحه كلو خرابيا كلو بشتاق كردين يا خوده هنگي بركة تكش لدات، بركة كم كم بيد، برينو كهابو، من دي خالك شبو، من دي خالك سرت أبو حيدا بو، وعبادات بو خودبتني داتا كرنو الشرك والكفر والجناح نادا تكرنو، وقت الجناح هاتين بيج بتش لدات كم وقت بيرامبرتن وجاو كدي توحيد بالاود كنوا وديني يا خوده بالاود كنوا وجاو كدي بركة تكش تى تبع وزول بتبع وقت الجناح وخرابيتة ونيا جاكل يكمل بتبع هذا أخيرا بيعم بس عم الله عليه وسلم بشترب العالمين وقت عيسى عليه السلام ك وقت عيسوات عليه السلام وبشتى دجال وياجوج وماجوج أفهمه ربعمية لا قبرنا نافبرنا نهيلان بشتى يعني ربعمية دبشتى عادي شيء ببع بشتى بركاته خو بينافدرى بجانب جارك ودي ونيا أو اولی رب عامی دنا نفع عدیدا چون کی همو ایمان دار دا دا دا دا دا دا دا و موحدن دا اینا برکت چه لیت؟ لنفع عدیدا دی زور بیت وونیه اوچش دی برکت و خیر و باشی د نفع عدیدا زور بیت. جواب بارک فی فیان رب ام برکت اخس نفع کرده، گیدا ناز یعدید او امتداد بس برکت دا دا دا چه لیت؟ زیاد و کم دی چه دی باشی اهل عدی و دی خرابی اهل عدی یعنی چی دغه مدید وونیه بیج مرا برکت دنا ما بس اونم سبب چهیا سبب وجو يمكن سبب وجو نحى يمكن الجل هاي بركاته عام رب العالمين الجل هاي بركاته شيا خاصة وطيبتها الجل هاي عام رب العالمدة تهما بركاته بأهل عادته الجل إشي خاصة وطيبتها رب العالم بس دة, ده تويكاس ياوي شبكات ياوي إيمان بنيت وعمل صالح قد ومعناهش نية يعني بركات يعني إلّا تجاه بيت تجلك بارها بنت تجلك عارفها هاني تجلك خانها نم بركات الف بركات ما ك إيمانا مروفيا زور بيت وإيمان ناف دليل مروفيدا بقوات بيت ونيا وقناح برد دليل نيا مروفيا نياه مروفيا كرب ليفا ببنو ومروف خدير كابيت القناح هذا بارتاتهما ماصار عب العالمين ده تمرو وقدر فيها أقواتها وبشتي انجير عب العالمين إش أقوات قوت يعني خارنا قوت يعني خارنا وقدر فيها رب العالمين تشيه دونا نافعه عديده وهر ايكي وهر جيكي بيهات ديار كرن جمع تقدير تشيه ديار كرنا تقدير يعني ديار كرنا 400 دونا وديار كر خارن و وخارنو اوشتمرو بيجيت بو هم مخلوقاتي بو مروه بو حيوانات بو حشرات بو ما سي بو همش تشيه دوناي قدر فيها اقواتها يعني خارنواء يبوهاتي ديار كرن و جبه همو جهه اكي رب العالمين دانا كده اوی جهه ونیا خارنواء وخارنواء ورسقواء چند بيد؟ به زور بيد؟ یعنی كيم بيد یعنی وسط بيد؟ چوکه انده ایک الوانه وان غلق زوره یعنی كيمه وانیا یعنی وسطه و رب العالمين غلق جرا شبه بو خلقی چهر بيد غلق جره اونیا های مرور و های ونیا افکو نخوشیات دلایی دهای درابد ناف عالم دوست شبانه بر وقت نیت بشه سحک خوشی و برفری و رزقیزور همه لاری که همه لاری کافرا جا به هنگی رب العالمینی وقت عرض عرض چهکی هنگی وقت در رفیع اقوات هم هنگی رب العالمین چهکی هنگی وقت در رفیع اقوات هم هنگی رب العالمین چهکی هنگی وقت در رفیع اقوات هم بود او ربعامی زور داره که شکری نیا خدا کاتیانه. و او ربعالامینی شونیم کم داره که صبرهای سر آنها. یهان یه رشته رخنر که گرید. رخنر ربعالامینی گرید تو لیگ وترنایی گرید. موبشتن گونیاش. نیا فقنه حفنه و راست نیا. نیا خود دولت خدیجی شونیا یه جالکه چنده. جالکه دولتمون. نیا او پیشگفتنه نافواج داره. هیونیا ناف کم دولت دیده ونيا بسحبوا عندك منو بتاعين ونيا حس كان ونيا إسلام ودين إسلام بلد له عالم راشكان وحس كان كيف كفرت دلاب خوش بيد بكافرها ونيا كيف بكافرها تد ونيا حس كان عالمها مو بيد كافر جبند دفاق ناتكم جبند دفاق عندك بصار ماشة إيمان ضعيف ونيا ليش المكي ببغاينا دفاق ناتش ليكن دبورة كنا والله يا صاحب الدنيا خوش أيهاي مد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 أم دركي الدنيا وما الدنيا همدي بمشي كين همدي بوقا كين ما قلت بكفرك قليلا يا رب العالمين مش كافر امشي هذا خوش ما دا والذين كفروا كما تأكل الناف دا رب العالمين من العالمي الله عليه وسلم بري بيت ی ناف خوشی داد و همه متحد و کردند همه جا الامین صادق الامین پیامبری صلی الله علیه و سلم که حکمی خو و نیا همه پاره خو دهتی جارت و که همه و پیامبری بون صلی الله علیه و سلم که همه قدر تربو و نیا امت و پیامبری ناف حال کی داو ناف بس اول وقت بو وحی بو پیامبری الله علیه و سلم و دین رب العالمین الله علیه و سلم هناتی چه بو پیامبری هات مصیبت و ناخوشی بو هت وتسمى منه أبابهات. بعند وقدر فيها أقواتها. رب العالمين خارنو أزاقه، همو جيكي، وهمو مروفي، وهمو مخلوقه كي كان جهات يلقفكرن. وحتر بعضهم وقدر فيها أقواتها. وياكل معنويت وإيش أفايا؟ يعني رب العالمين هرجع كيش شيء بو تايبات كري. يعني هنده تشته تايبات كري. اب وهنداك نوعة خارنو، هنداك نوعة فقى، وهنداك نوعة زق، الوجي، ربع علمنية، تويبات كليبو أهل الوجي، يعني هم هم موزاي، ونيا قصب هم جيواش النابل، سيف هم جيواش النابل، ني هرمي هم جيواش النابل، ربع عني هنداك جي جي كلي ونيا قوة وو خارنو وو ونيا ورصف وو كلي يا سر شيء، سر في نوعة ونيا كلي يا سر قصب، هنداك سر سيف وو هنداك سر موزا وو هر هوية، ونيا وجلد نوعة خارنة دي وفقية دي ونيا تين برنش هم جاة نابد، غنم هم جاة نابد، اوهر هو وقدر فيها اقواتها اوهل ليك بكرنا كيه؟ نعم لك بكرنا رب العالمين يا اوهل هموه هوية تاتينا لك بكرن كه هر جيه اكي خارنو ارزاقه توي يبوهاتيه تايبهت في اربعة ايامين، همس چنده؟ چار روزه، طبعا في اربعة ايامين يعني دروش، چه او چه؟ اوه، ودروجيش وياتيكرنا وشيعيا وحازرنا وشيكرنا وخارنا ورسقيا كرنا عردي هذا هو في اربعه ايام بشارش. يعني أفدو أفدو الأرض في يومين. سواء يعني هذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو لمن أراد السؤال عنها يعني اوه جواباوية اوه بسيان بكت بجد هلاء هراء رب العالمين چند رجاده عرد شاكرية چار هاتيا دو رجاده عردي هاتيا دو رجاده شياو و ارزاق اهل عردي و اوه و دار و افشته اتناخ عردي دار هاتين هاتين هاتين هاتين هاتين هاتين هاتين فيها رواسية من فوقها شيا يداني نتدا وبارك فيها بركة خير وباشي يداني نفعدي دا وقدر فيها أقواتها وأرزاق أهل عردي شبنيا وضم مخلوقاتنا هم رب عمي يداني وليك بكلي أفاج دروجن قال دروجة تشكرنا عردي أفا سواء لسائلين أفا سياركت أفا جابوا واه إيك هار أخفناك ودي بيجيد همو جنا همو يتراس لنا همو درونا أفا حق ويراس أفا چار رجادة رب العالمين دروجة عردية تيكلي دروجة جيهو بلكاتو وخارنو أرزاق أهل عردية تيكلي ثم استوى إلى السماء يعني ثم قصدا إلى خلق السماء مش رب العالمين داس بكر تيكرنا چه؟ تشي؟ تيكرنا عثماني وهي دخان يعني عولي بدي عب العامل عثماني تيكت؟ كادبو ربعامين عثماني لكي هاتيه چهترن؟ الكادية هاتيه چهترن دخان كادية او كادية من احتاج او اقرأكي هل بيت او كادية اللي بلن بيت او اتبعن دخان اجاب كادية هاو چه بس ام نظاني بس ام منيه ربعامين افنده وما قوتي او اقرأكي هل كرن ام نظاني ام ظانيه ربعامين يقولي ثم استوى الى السماء و اوه دي او رب العالميني ثم استوى على العرشي أبا بحسي وينية. استوى على العرش استوى, استوى على العرشي او يعني على وارتفع يعني جسد بس استوى الى سمائي يعني قصدا أبا بحسي يعني بشتنجي داس بكر تشيكرنا تشي. عثماني وهي دخانون يعني أصله كاذبو و الفكادي رب عمين عثماني تشيكرنا Have ونيا في this meaning? Khi, how did he get it? And that is my nature Why did he get that version of last? The last one. But you say story and you are next one. Well, here the woman who glasses us is the other. But the saints must expressモノ That is وينيا أصل عثمان يجيب يا كاديب يا رب العالمين يا كليا كي، عثمان، فقال لها، بس ترى رب العالمين عثمان شيك رب العالمين يقول تعردي وللأرض يقول عثماني وعردي لها يعني للسماء وللأرض يقول تعرديش، يعني يقول تظهر دكان، أتيا طوعا أو كرها ائتيا يعني ورند بن أمر من دا، وفرمايت من جيب أجيب كان. و آوچته بود یه عربي. اونیا که تو اونیا زیرعتیشین کی و آب اینی داره و آب چترابلمی دارن. هت عدیده گوته عفوشون هت به همه مشلب کی همه رهربای. و کی امن بودیا تو و کی منچه کرین. و گوته عثمانیش ربعامی آوچته دارن نه عثمانی دو عثمان وقتی چکری دوچده فروشته همه رهربای و من بودیا تو. انجام ربعامی گوته آتیا طوعاً آو کامه. گوته دهین امن منجی عبداله خود و کیف خود هن، یعنیش تو چه کرهن؟ هن؟ عنب خرده. و آقای عمر مستای دست به یه شد که دوبار. این بشه تیفوتو دستی رو اپ کی؟ نه ای کداست وی اویا، بشه تیف دست او راس که بره. نجاین منیا تو خوب خو راس که بره. یعنی از بد داشته از راس که می‌کنه. جایی که منیا چی ای که اونیا خداون عزیمت بیته پوید بیته آبادش ریکت، آو چون میدی برشته در آسکات همونی از خوب لواونیا از خود بخوان آسکاته. یعنی شرکت های دیگه تکنن. رب العالمینش گوته عرбی و اسلامی. گوته ورند بن امریم انداو. گوشتمن من او مردم من دریف ببن. جام دید دلی خورن. و کیف آخو؟ یعنی چه بکن؟ انش خورتی دپنگو ریف ببن. و هر آف شرکت های دیگه تکنن. قالتا إن عرض عثمان تجودي أتينا طائعين يا رب خدي أمديهند بن أمر تدا وشويته و أمر تدا وفعل ما تدا ريفا بين ونيا هو عرض عثمان أوش تجود يا محمد ريفا بين وبكيا بكيف أخو ونيا وأم ونيا مخلوق أتينا أكل و مخلوق أنا كده أم شيء كدين رب ماي وسيدي ماي ومازن ماي ونيا أمدي ديد لا يخو بين عم ونيا دي عباداتي تكين في هندية وهذا ده إلى هندية شو عرض عثمان شد كان تاخذن من عرض عثمان أخذنا هاي وهمو مخلوقك وإن من شيء إن يسبح بحمده عم وشتك شد كات رب العالمين عم وشتك توفي وهو اخت ربع مين قال توفي أبش شد كان أبش جبر رب العالمين دنبه يوم برس الله عليه وسلم بيجيت برك هابو ششلمان چه... كثر؟ السلام كلا سرنا. مش بني أسماء بيعمبار وحيبون بين. مش ببرك هابو وقت أستانش ده سلام يد بسر بيعمبار الله السلام وعليك. هذا هم مو مخلوقك كي شيء زمان هاي لالي ما بيجني عم بيجني كي؟ عم بيجني وای که دی دنجهای آخفنای های حرکاتی و احتراب عالمین حسگرد بس هموب آمریکایه هموب آمر ربع عالمیه ونیا اومد دنجه و امتین و جهی نمها گالی نبی. ولی نه تفقهون تسبیح هم ربع عالمی مشتم بت تسبیحات وایش نه که. یه نگاه نخو همومش تک تسبیحات ربع عرض عثمان آخفنای ربع عالمی جل آخفتی ونیا قالتا یعنی وایش چبوتی وایش جبر ربع عالمی داوا. وتأمهاتين <تصفيق> يا ربي خدي أمد أمر تجبي جيكن بكيف أخوه وبخوش بيان وهو مرؤوفيش بالهندى كان جي مرؤوف دقات درجة هندى كرب العالمين وني الدرجة إحسانه إحسان أو ونيا كتوعباد خديب دل وخوش بيان بكاي كان جي مرؤوف دقاته درجة تيجا ومرؤوفيش وكي كي وكي عرض عثمان وش جاب دافر بعالمين شو مرؤوفيش بكته ونيا ناشيد إن جي عباد خديب كات قدام مرؤوف كيف تبرتان جاف این لذتی که وقتی دوباره تانگافیده، تی وقتی امتحانه بی، تی وقتی اندی می دونی آقای دنوی تعینه ات و، تی وقتی اندی می کام صیبتا کمبسریاتی، اینگی خودت ناسی. نمرو به بسرومان و نیا، تی همه وقتی کی چبکد، عبادت ربوالعالمی بکد، اوبچیت و نیا، دی دلیخو، کیف خود چبکد، خونیزی کربوالعالمی بکد و عبادت ربوالعالمی بکد. اینگی آف عبادتای چیه؟ آفی بقدره و آفی خیره مازنیت به دلای. سبع سماوات. يعني رب العالميني عردو عثمانا وقت تشيكرين كرنا هف طبقه عثماني قضاهنن يعني خلقهن يعني خلاص كرنا وقت عثمان تشيكري كرنا هف طبقه عثماني وعردش دي سواهم يا ما قهياتو هيك رب العالميني عرضش كان طبق يتشيكرين أيش هف طبق بس ان دي طبقات عثماني نيليك جدونا يعني طبقك عثمانية مش تنقي بوشوية هاي مش تنقي دي قوتية من ديت عادينا هموية تشبه هموية تشبه هموية تباكبه فقضاهن سبع سماوات في يومين رب عميش عثمان اش كنا هفت عثمان الدورو جدا اويش اما همو بنا شاند روش شاش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والآرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ر بینو اوه عرض عثمان چه کنیم چنده شش رج داشتیم چیو سر عرشی رب العالمین. یعنی در رج عرش کرد و در رج چیاو عزاق و برکت اخترناف عدیده و در رج شکر هم هر هفت طبقه رب العالمین پیش اوه هم میش ایک آخفتن شکر. بیشتر بب عرض عثمان وانیا و اخترناف عدیده اهل عادی همه ويجا ويونيا كمتر لحظه كهمو دا تشله همو دا چيبن رب العالمين حكمته بها بكف الفا الدهن هذا چيكري و چند وني أرجع لك مواصلة عادي در الرابعين يشوا مبدت يعني وقتنا بيجيد منع ن الرابعين دروجا عادي جلك العادي كعثمان دروجا هات يا في كل سماء أمرها بيبي في رايت بيجين طبعا جي اخفنا كبيجنيره ده ني, جيو جيو ني عاردو ثم استراحة في يوم السبت جد بيشتين جي جي بيجن رجاء وخاصه ود بيجنا قد ما واقفنا كدروه وربع امين دروينه دارين وي عين بجيت ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب بجيت ما عرضه عثمان وارشد ما بين عرضه عثمان هذا شاش وجا دا تشيكر ويا حق يا راسه بس مشت ام وما مسنا من لغوب يعني وما مسنا من تعب طبعا في ما مدينه بينا جي وني في عند كان. نيو يتراسينا وراب العالمين آيات القرآن الدروهين نادره وتي أموان دينا بنا وأوحا في كل سماء أمرها وبيش دينا راب العالمين نيبو هر عثماناكي أمر وحي فريكر و هر عثماناكي دي چه ده ده هيتا تشيكرن چن ملايكة ديته دابن چه ديته دابج بجلي ملايكة شو ده عثماني تيه مبعا ميني هر عثماناكيش وحي بو فريكر شو لكر كو تشو لديكت وني قيامته رب العالمين همو شلوه دوهه وَزَيَنَّ السَّمَاءَ الدنيا بِمَصَاضِيحَا و رب العالمين عثماني الدنيا موما شلوه کرد موما جوان کرد موما جوان کرد بقلوبه يعني هاو سلره دانا المهمه و هاو قلوبه تکچکنه عثماني دا و وقت بحث شاكر نعردش کرد چند شاكر هاتا شاكرن و هاو شاكر نافع دا چار بو عردي، يا عثمان دي ستيرت دانينا، بس كيتي دهين، بس ما الدنيا، عثمانة الدنيا هاي، هذا شعر بو جوانية بو كي، أبو أهل عردي وبو عردي، يا رب عمي يا خو بيفايدونك الخاص وهاي بو عردي وبو اهل عردي يا رب عمي كيف متى؟ ونيا ولقد كرمنا بني آدما قدر كيتي قدر مرويتي إيك القدر جرناوي أفا افا رب عمي بو ما عردو نيا مدّشار رجدا يشيك جوان و ریکوپیکی و نیا هموش تا که بو متد هاتی دانان خو عثمان دنیایش بو میاد شلیکی بو میاد جوان کی بو استیره و حفظاً و دا عثمان بهت پاراستنش الشیطان و اجنّه و عثمان دنیا میپاراستنش کشیطان و اجنّه وقتی چونه ویره کدوم چه خب ما استیره دانای و نیا استیره دگرینه دگرینه واش شیطانانه دو بهت پاراستن وحی بهت پاراستن یا وحی یارا بالعالمین ذلك يعني أفتشيكرنا عرد عثمانا و أفا مخلوقات نوات ما بين عرد عثمانا أفا تقدير العزيز العليم أفا همو تشيكرنا و قدرو ريفا برنا وربيا ربيا كي عزيزا يعني همقا في أبي سار كافتيا و كسنشت خرابيا بقى هنتي العليمي يعني همو شتاكي جي خودا علم و زينب همو شتاكي هفتشتا وقت رب العالمي داني همو بشيهاتيا دنا همو علمی هاتیه دنن، زانی هاتیه دنن، شارهزایی هاتیه دنن. چویش چو نه هاتیه دنن، هر هنیه. چویش تمنیه نه هاتیه دنن، جملاهایی هاتیه دنن. نگاه لجرا ملودیتیت. نیه جایی که دبینی و نیه برگرک میری. چیله هاتیه؟ یه تو به. این دبیش دبیش اف برای هویت های هوا دینه ایرا. وید ایرا طبعا میرو فواره نکنیم. ولی خراب علمی و اعتقاد شیکی اب و هویه همو ذلك تقدير العزيز العليم رب العالمين أفهمه بجيد داين هم بحكمة داين نار وهي برادها في تبر وكما من إيش لا تبوه والله من رب العالمين همو علم زينة به حشتك دا نجيك إلا بجيتها إلا بحكمتها كيا وإلا فائد الهند العيب أو العالمين طبعاً دمائك فياته وأنت ذلك تقدير العزيز العليم وني اوه افجته همو شاكري و جواني و بعلم و ظانين بس اوه مستحقي جياه بس مستحقي عبادتي و عبادتي و بس بو يبيتا كرم ايك الواه آياته طبعن بن عبد الله بن تشبو اشكالات تشبو واندك وانيا التعارض جيبهو ودي افاد دجي ايكنا في آياته ايكي قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يوميني ناف في آياته ده رب العالمين عواليد بيج ما تشيه تشيكلي ثم استوه إلى السماء بيش تي ربعاً بجد أأنتم أشدوا خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقش ليلة وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها لا تفعل ذلك ها يقول الأرض بعد ذلك يعني بعد خلق السماء دحاها طبعا دحاها يعني بسطها يعني ربعاً عادي عادة شليه كلي يراس كلي وأخرج منها ماءها ومرعاها يعني آفو وقياو وزراعات أفا رب العالمين يشيكين أفا معنى يعني يرات راس كرام وبحر رباره وكاني ونياو وزراعات أفا رب ينفع عديدة والأرض بعد ذلك دحاها يعني عاولي رب العالمين عبد عبدالله بن عباسي قلت باية تدرب بجد عولي عادة شاكيك بوضعات سورات النازعة رب العالمين بجد والأرض بعد خلق سمائي يعني بيشتي شاكر نعسمانة وتبغى تبغى ضد أيك هنا بيت الشعر بتشجع القرآن ده شتى دنيا، شجع القرآن ده دو قيتنينه كودجي أيك بن، منيح رب العالمين ناف سورة فصل عذاب رب العالمين خلق الأرض في يومين رب العالمين عد درجات شاكرى، رب العالمين ثم استوى إلى السماوي، بشتيه عسمانية شاكرى، بشتيه يعني رب العالمين عود تشيكيدي. بشتينجي عثمان الشاكر لي، بشتينجي ثم دحر الأرض، يعني أف وجعل فيها رواصية وبارك فيها، أبا ببشت كيربنا، بشت يعني هم و، بشت شاكرنا ربعمی عثمان چهکری. بیشتر اینجا گرگانی عالیه چهکری و چیا و ریبار و آو و زراعت آفای دنای نافده. و تو آفای هویا. من یه وقت قرآن دارم گرگ جرای آفایهایی. یعنی آقایی بیشتر ولله با اراده و تو و جعل فیها من فوقها. اراده شرمنیت سر سلا چهکر اما ربعمی بحثی کت کت. بحثی نعمت خود کت. چون یه فایده بحثی یه جالب شکر تا وقت ربعمی بیشتر خوده بحثی مازنادیا خود کت. بیشتر و چیاو، ارزاق و عفشتی، اهل عادی هم ویدانه داره جدای. و عثمانیش داره جدای چهکری. اما وقتی بحثیت به سر سلید کرد، و نیت به سر سلواه و یه عقیل عادی چهکری، اشتی عثمانی چهکری، تو آرده بعدا خلقی سماهی دههاها. عثمان عادی هات یه هات یه فانکرن، و چیاو، ریبار و و عفشتی، ارزاق اهلی و 400 دانه نبودن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين